الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جحيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدين وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ